But <laughs> oh. حيث وجدتمهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم there he الذروك فاجل روحت لا يسمع كلام الله ثم اغلوا مما ذلك بان ق كيف يكون للمشركين عهد عند الله فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يرضونكم وَاهِمٌ وَتَبَعْ قُلُوبُهُمْ وَاغْتَرُّوا فَاسِقُونَ اسْتَغْلَبَ ائ Bye. dân Na xin ja onط த se kan أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأي وَاللَّهُ لَا يَدْلُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرُوكُمْ اللَّهُ بِالْمَوْطِنِ كَثِيرًا وَتِيمٌ يَوْمَئِذٍ 124. فلن تغن عنكم شيئا 125. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم 119. وعلى رسوله No. Uh -huh. Allah 117. منها أربعة حرة 118. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن أنفسكم وقاتلوا Altyazı Amen. Oh, I don't think 119. لوليكم لَكُمْ لكم إن كنتم What I لقد ارتوى الفتنة من قبل وقلب لك الأمور حتى جاء لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا أخذنا أمرنا من قبل أخذنا أمرنا What <laughs> am وَنَ الْمَنَابِقِ قُطْبَعُ مِنْ بَعْضٍ yeah. ما هم فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الله. هي <تصفيق> حسبهم <تصفيق> أَمْ وَلَدَ وَأُولَادَ وَأَبَ تَرَى أَمْ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَانُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآكِوَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ See <laughs> أتتتم رسله بالبينات أيُّها النبيُّ يجاهد الكُفّارَ والنافِقينَ وظلُّ الْعَالِيمِ يحلفون بالله ما كفروا بعد إسلامهم of <laughs> Altyazı I don't know. قلنا أرجعن ما أشد حورا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ر جزاء بما كانوا يكسون، I no. don't أَكَلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ إِسْتَأْذَنَكَ ما علم المحسنين من سبيل الله غفور رحيم Ah! Uh -huh. لا <تصفيق> أَلَا إِنَّهَا كُرْبَةٌ لَّوْمِ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إن من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيد بها وصل عليهم إن صلاتك سكنوا والله سميع عليم ألم يعلموا هو يقبل التوبة عن عباده وصدقتي وأنم. قُلْ عَمَّلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إلى جاد التي بما ف What else do وَأَعْذَرْنَ لَهِ حَقًّا فِي الدُّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أُوفَى بِعَبْدِهِ مِنْ أَوْلَادِهِ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 المؤمن 119. لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما Ah! Wow. Allah.